طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقاف العمر ما حدود السنين نور حياتك بالهداوة طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقاف العمر ما حدود السنين نور حياتك أعدك بالتقوى فالعمر ما حدود السنين ورضِّ اللَّهِ بطاعةٍ يسعدك في دنيا ودين وحمِل بصدرك مصحفاً يشرح فؤادك كل حين ورضِّ اللَّهِ بطاعةٍ يسعدك في دنيا اشترك مصحفان اشرح فؤادك كل حين نوّر حياتك بي